بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاركنا إلا الله سمع بصير بسم الله الرحمن الرحيم إن إن هاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القرن وزورا وإن الله العفو وفور والذين يقولون تَطْهُرُ رَقَبَتِي قَبْل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلَ أَنْ يَتَمَّشَّى يَا لَكِنْ تُعَذِّبُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَّ عفعق <تصفيق> عوام ستين مسكينا يدكون كما قضى الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب جهيم يوم يبعث الله جميعا فيلبدون بما عمل احقر الرسول لله كل شيء شهي